اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أفس تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك